سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ مَا لِيُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كفور وَهُم يَصْبَرِخُونَ فيِيهَا رَبنَا أأَخْرِرجَنَا نَعْم الْ الصَالِحًا غيْرَ ال الذيكُ نَعْمَل أَلَمْ نُ عَمِّركُم ماَا يتَذكَّر فيِيهِمَن تَذكَّرَ وَجَ فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذا في